فَإِنْ طلقها فلا تحلم له لمن بعد بعد تاتاكح زوجا غيره فإن طلقها فلا تحلم وتلك, وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ, الله يُبَيِّنُهَا وَإِذَا قُلْنَا قُلْ مَن يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَن نُّعِيدَهُ ۚ بَلْ وَلَا تُنْسِمُوهُم نَّظَرًا وَمُنْتَعَتًا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوهُمْ أَعْيَاذًا نَّاهُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَالْقُرْآنُ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ وَتَضَرَّعُوا إِلَيْهِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَأَبْلِغُوهُنَّ أَجَلَهُنَّ أجل فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَن أي يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم اسْقَاكُمْ والله وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تعلم وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُ اَنَّ اللَّهَ لا بِالْعَدْلِ نفس وَإِيتَاءِ ذِي لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وصرها لَا, لا, وصرها لا, لا, لا, لا وَلَا موجود له لا موجود له بولده بولده وعلى فَإِنَّ أَوَادَى فِصَالَمْ عَلَى مَعْتَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَارَضُوا فَلَا تُنَحَالَ عَلَيْهِمَا وَإِنَّ أَرَادُوا أَنْ أراد تَسْتَرُ ضُعْرُ أُولَادِهِمْ فَلَا تُنَحَالَ يَكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا interaction